أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بيني إسراء. الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة بِكَ يَحْكُمُ ذِيْنُهُ بِحُكْمِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ سَتَرَانَ كَلَّا لَئِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وله مدبرين وما أنت به 국민 avsnth